<تصفيق> من ليك عندي البان من ذيك عندي خاضر شر رئيه بفن البال ما تهودي علي بناظر ونرايح شر ميزان من ذيك عندي خاضر كيف يغضي أرضي حبيبتي رجالة وإحنا الجمال كيف يغضي أرضي حبيبتي أرجالة وإحنا الجمال وإني يلبي سقحة وحميت الروح والمال من ذلك عدي يا خاضر درموشك من ها الشجعتي وعيونك فيها مرايح تي دموشك من ها وعيونك فيها مريتي من يا يخفي دي بسمك حارب والنفر بسمي جاب، يخفي دي بسمك حارب حارب والنفر بسمي جاب. این بیگانه دیگر کو کنی نفسي تهذي بجيش و ذا خيرت فهال بخضره و بحب الخضره عيش دا بعد کاني بثوره في نفسي تذب جيش ودخلت في هلبي وبحب الخضرة أعيش من ذاك عادية خضرة اندي يا خرب عندي ولا